بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا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 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 عذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا فاخذناه اخذا وَبلَ فَكَيفَ تَ التَّقونَ إ كفرَتُم يَمَي يجعلُ الْولْدَانَشيذاَا السماء أ فَطع بِه كَ وَعددهُ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 يك فقأُمَا تَ يَسَّرَ منِن القرآنعَمَأَن سكُون مِكُ مَرض وَآخرونَ يضْبون في الأرض وَآخرون يضْبون في الأرض بتغونَ منِ فَضن اللهه وَآخرون وَآخرونَ يقاتلون في سَب الله فقَأُ مَا تَسرَ من وَقيمُ الصلاة وَآ ادفعوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم